هذا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعه دهه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القوم الى يوم الدين أما بعد قلنا إن الإخفاء معناه لغة السد وعنده علماء التجويد النطق بالحرف بحالة بحاله بين ايه وايه الاظهار والادغام عار عن التشديد مع بقاء الغنه في الحرف اللي هو الموصوف بالغنه وهو النون الساكنه او التنوين طيب وقلنا ان حروف الاخفاء هي الحروف المتبقيه بعد سته الاظهار وستة الادغام وحرف القلب فيتبقى معي خمسة عشر حرفا، جمعها صاحب تحفة في اوائل الكلمات صفت ذا كم جاد شخص قد سمى جم طيباً زف تقن ضع ظلم وقلنا ان الصور كل حرف تلاتة أن يأتي الحرف بعد النون الساكنة في نفس الكلمة، أن يأتي الحرف بعد النون الساكنة في كلمة أخرى، وذلك بأن تكون النون الساكنة آخر الكلمة والحرف أول الكلمة التي تليها. الحل التالت التنوين ولا يكون إلا في آخر الكلمة. أول حرف من هذه الحروف قلنا الصاد، فأول مثال للصاد مع النون الساكنة في كلمة قلتم. أنتوا اللي حاجبوا الأمثل أنا ما حاجبهاش ينصركم أو فمن ذا الذي ينصركم من بعده المهم اللي أنا عاوز اوصله وهو كيفية نطق النون السكنة حال الإخفاء انت قلت النطق بحاله بين ايه وايه الإظهار والإضغار طبعا عاوز انطق نون ساكنه مظهرة قلت أنعمت عليهم بجت ان في النون السكنة المظهرة طرف اللسان يلامس لثة الأسنان العلي أنعمت أنا محقفش كده في القراءة بس عشان أتأكد بس اتنين لو جت أنطأ حرف مضغم زي مر ربهم من ربهم نطقط هل انا نطقت النون الساكنه لا, لا. امال جانا خلاص لغيت النون نهائيا ونطقت حرف مشدد من زي الثاني مشدد من مخرجه لكن لو جيت اجي عندي الاخفاء ينصركم انا عاوز تنطقوا كده يا يا وتوقف عليها شويه ينصركم هل اللسان بيكون أثناء نطق الغنة معتمد على, مخ على لسة الأسنان العليا زي الإظهار؟ لا, لا. ده بيبقى اللسان ما هوش منفصل عن المخرج نهائيا وببقى معتمد اعتمادا تاما على الخيشوم اللي هو الموصل من الانف لمين للفم؟ اهو مني؟ إن ينصركم الله يبقى عرفتي يعني إيه النطق بالنون الساكنة بحالة بين إيه وايه الاظهار وايه والإظهار طيب أنا عاوز مثال للنون الساكنة بعدها صار في كلمة أخرى أنصدوكم طيب مثال للتنوين هاي ريحاً صرصراء دول كم صورة؟ طيب ثلاثة في خمستاشر بكم؟ هه؟ يبقى أنا عاوز كم مثال خدت كم مثال للسبائي كام اتن واربعين صيف ذا الحرف الثاني ايه؟ الذال طيب عايز مثال للذال بعد النون الساكنه في كلمة واحدة إنما أنت منذر من يخشاها كلمة منذر طيب مثال للنون الساكنة بعدها الذل في كلمتين فمن ذا الذي طيب مثال للذل بعد التنوين أه ماشي نقوله ثاني من السام فين في صورة ها ما احنا بنتغش من الكتاب بقى؟ ها أو من كلام إحنا كتبين وده تشكروا على كده برضه أنكم تحضروا؟ ها طيب بينا واخدين كم مثال ثلاثة لأ وثلاثة لأ أيوة طيب نروح بعد كده الحرف رقم كام صف ذا ثنة الثاء أو زا امثله أمثلة طيب مثل الثاء بعد النون في كلمة واحدة ولؤلؤ لؤمن ثورا بتاع صوت الإنسان طيب مثال بعد النو... للثاء بعد النون الساكنه في كلمتين من ثمره وقتنا النهارده كتير طيب مثال للتنوين بعده ثاء ها وكنتم ها ازواجا ثلاثه في صوره ايه الواقع شطار يا أخواني معرفه الصور مهمه مهمه مهمه انا شبهتلك القران بالمدينة وإنت ماشي, وانت ماشي في المدينة تبقى عارف انت ماشي في شارع ايه برضو انت بتقرأ او بتسمع او حد سألك تبقى عارف انت فين ماش نقول له قول اول صورة كذا ما ينطعش نقول له دي في صورة ايه يقعد يعدي لخمس ست الصور وما يقولش منهم واحدة صح لا كده غلط طيب كم الحرف اللي انا عاوزه كاف عاوز كم مثال ان لجينا ان ك لو طيب مثال للنون الساكنه بعدها الكاف كلمتين ان كنتم صادقين وفي القلم زي ما انتم ان كان ذا مال وبنين طب تنوين ها أه؟ من ماني في يوم كان مقداره في صوره ايه؟ المعارض ها؟ كرما كاتب تمام انا عاوز امثله متعدده طيب جادة الحرف اللي انا عاوزه ايه؟ ها؟ عاوز, عاوز له كم مثال؟ ها؟ في كلمه فان جيناه اصحاب السفينه في سوره العنكبوت العنكبوت شطار طيب في كلمتين او عجبتم ان جاءكم ان جاءكم في سوره الأعراف تمام الشيخ حسن المفروض ان نعيد لكم المسابقه طيب التنوين بعده الجيم؟ أي هه صراحة, صراحة جميلة في صورة الأحزاب تمام طيب كم جادة شخص هي؟ الشي هي؟ في صورة الواقعة ما فكركم هو إن أنشأناهن إن شاء كم مثال اثنين أنشأناهن وايه إنشاء, إنشاء. طيب إننون الساكنه بعدها الشن في كلمة أخرى كتير أو في القرآن لمن شاء منكم أن يستقي طيب التنوين بعدها وشين كتير برضو ها نعم وكان الله على كل شيء لا شهيدا وكان الله على كل شيء شهيدة قد ها عاوز مثال للقاض مثالها ايه انت طلعت وانفصح الحجاب وبسكت وبعدين ليه ليه خلاص ما تسيبه لو سمحت 18 لحد لازق الله اللي لسه بيكلهم بسكوت ان شاء الله من بكرة هنمنع الفسحه لان احنا قلنا خمس دقائق وعن ونيجي الشيخ يشرح راح بقول لهم بياكلوا بسكوت هناك هون فهنقعد احنا بنقول الفسحة من باب تغيير جو عشان نغير الحركة والملل انما مش عشان نضيع جنب منها نص ساعة فلو سمحتم اللي معاها كيس تعينه ونحترم ان احنا عادين في مجلس علم تفضل يبقى بنقول بعد كده القاف حد يجيب لي مثال للقاف ها ينقذ طيب مثال للقاف بعد النون في كلمه اخرى جديد او انقذ وجدنا ها طيب واعدي مثال للقاف في كلمه كمان حد يعرف يجيب لي مثال في كلمتين ورا بعض في الآخر صوت الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون طب مثل التنوين ها؟ أه ان الله على كل شيء قدير طيب السين في صورة سبع تاكله من سأته كم كلمة دي لا كلمة واحدة خلاص كده من سعه طب مثل السين بعد نون في كلمتين ها من أو تعفو عن سو طب مثل تنوين بعده سين قولا سديدة طيب دم الدال ومن الناس من يتخذوا من دون الله من دون الله ادي مثال حنحتاجه وإيه كمان أن داد دا يحبونهم دي مثل الدال بعد النون في كلمة واحدة طب مثال الدال بعد النون في كلمتين في نفس الآية من دون الله طب مثال التنوين بعده دال أنا ما نشفى كله مثال ها ما حدش معاه ما حدش ده سكوت خالص ها قينوان جانيه طيب الطاء ذا ثنا كم جد شخص قد سما جم طيبا الطاء اظن كثير ينطقون كلوا من كلوا من طيبات طبي التنوين ماشي آه أنا بقول أنا بقول الطاء ماشي الطاء آه أي قوم الطغي طيب بنيجي بقى بعد كده زد الزاج حد يجيب له مثال آه ها انا انزلناه في ليله القادمة طيب مثل النون السكنه بعدها زي في كلمتين ها نعم لان زللتم طيب مثل التنوين ها ما حدش فاكر اللي جات ويجيب لنا من الورق اللي معاه ها؟ من السام أنت سمعت المسافة تقول لك يوم إذن رزق <تصفيق> لا يوم إذن شوف الغش غلط نقله النقط يوم إذن زرقة نقلة النقط <تصفيق> طيب في الفاء ده <تصفيق> <تصفيق> هي بس ما... انا نبيت من اول يوم علموا الناس تبص للمصحف حلو يسالونك عن الانفط طيب النون؟ بعدها ف في كلمتين وان فاتكم شيء طيب التنوين ها الا حاجه في نفس يعقوب حظه أنتوا بتذاكروا من كتاب ايه يا أي حاجه المهم صح <تصفيق> وفي ده كتاب انت كل كتب بتقول صح بعد كده عندك ايه دوم تاذ في التاء لا لم ينته المنافقون الكلمة الكلمه اللي انا عاوزها كلمه ايه ينته بعد كده وزهو كنتم ازواج بعدها ايه في كلمتين النون في التاء النون عند التاء في كلمتين ها لا ده ها اه الا من تاب وآمن من تاب طب التنوين ها ها جنات تجري ضع عايز الضار في صورة الواقعة ما نضوط طب الضار بعد التنوين بعد النون السكنة في كلمتين ها اماشي ما نضل. طب بعد التنوين قوما نضال الضار أفلا ينظرون طيب في كلمتين ظل التنوين ظلا ظليله التنوين النون الساكنه بعدها ضعف في كلمتين ها بمعنى سام اا بلى الا من ظلم ثم بدل هذه امثله الخمسة واربعين مثال بتوع التأنون السكنة والتنوين إذا وقع بعد كل منهما حرف من حروف الإخفاء اسمه إخفاء حقيقي لأيه بسمناه إخفاء حقيقي علشان مش مقيد بالشفتين زي ومن يعتصم بالله ده اسمه إخفاء إيه؟ شفوي لكن إخفاء النون السكنة مع التنوين والتنوين عند الحروف الخمستاشر إخفاء إيه حقيقي وقلنا بأمثلة كم عددها كم مثال لكل حرف كم مثال ثلاث طيب أنا عاوز خمس حروف من الحروف هي وعاشرة أنت بتقسمهم بكام تاني خمسة لوحدهم وعاشرة أنا حقول الخمسة وانتوا تقولوا السبب ان انا اخترت الخمسة دول ايه؟ نمشي واحدة واحدة كده؟ اول حاجة الصاد تاني حاجة الطاء تالت حاجة الضاد بقينا في كم حرف؟ الضاء بقينا في كم؟ هما دول بس القاف. الله يفتح عليك. اه يبقى تقول الحروف ثاني. صاد ضاد طاء ضا قاف دول كم حرف؟ خمس حروف. أنا عندي الإخفاء قلت تصاحبه أي يا أخواني؟ الغنة. الغنة عند الحروف الخمسة دههم. يجب تفخيمها الله طيب اسمعوا كده المثالين الذين هم عن صلاتهم ساهون المثال اللي انا عاوزه كلمه إيه عن صلاتهم طيب اسمعوا المثال الثاني فانجيناه واصحاب السفينه هل نطق النور في كلمه فانجيناه زي نطق النون في عن صلاتهم لا يبقى اذا أنا عندي إذا كان الحرف إذا كان حرف الاخفاء من الحروف التي يجب تفخيمها يبقى لا بد وأن تفخم الغنة تبعا لتفخيم الحرف الذي بعده ودعكس الألف الالف إذا, إذا وقعت بعد حرف مفخم تفخم زي إيه وبشر الصابرين لكن هناك إذا جاء نصر الله في فرق بين الالفين ولا ما فيش فرق في فرق يبقى إذا نخلص من هذا إن الغنى إذا وقعت بعض حرف الغنى المخفى إذا وقعت قبل حرف من هذين الحرف من هذه الاحرف الخمسة وجب تفخيمها تبع لتفخيم مين الحرف ام صدكم ها ضد كلوا من طيبات افلا ينظرون انقذ وجلنا ادي اخواننا لسه باقي معاك كم حرف من الخمستاشر 15 ترقق الغنه عندها وما هيش محتاجه الكلام اكتر من كده طيب انت قلت واحد منكم أو واحدة منك واحد يقول لي انت قلت النطق بالنون الساكنه والتنوين بحاله بين ايه وايه بين الاظهار طب ليه ما اظهرناش النون الساكنه والتنوين وأو قدغمناها عند الحروف الخمستاشر 15 فهمتوا السؤال ليه قلتي بين لي الاثنين طب ما كنت هي تظهر يا فهمنا السؤال إحنا ما أظهر... كان هناك المخرج بعيد هنا ما هوش بعيد قوي كان هناك المخرج قريب هنا ما هوش قريب قوي يبقى نظرا لعدم القرب وعدم البعد وان الحروف في حاله متوسطه جبنا لهم حاله متوسطه بين ايه وايه الان اظهار والادغام بس شوفوا هذه الحروف هنقولها تاني صف ذا ثنه كم باخد الكاف حطها في جنب كم جاده شخص قد باخد كمان القاف يبقى ايه وايه القاف والكاف ده دول من اقصى اللسان من الطرف من ناحية من عندي على راي العوام بقولوا اللغلوغ والنون السكنة والتنوين من طرف اللسان يبقى في مسافة بعيدة يبقى الإخفاء في هذه الحالة يكون قريباً من الإظهار الإخفاء في هذه الحالة يكون قريباً من إيه؟ جل كم حرف؟ إتنين إيه وإيه؟ القاف والكاف الإخفاء قريب من إيه؟ من الإظهار تبخجوا كمان الثلاثة جول التاء والدال والطاء انت كده وقف كده على اي حرف منهم ستقول اد اد اط ونروح كده لل لنون هنقول ان اظن انهم قريبين أو, أو من بعض ها هتلاقو قريبين طرف اللسان يكاد يلمس الحته القريبه من الحته اللي يلمسها الثاني ففي الحاله دي نقول دي اقوى درجات الاخفاء يبقى حاله ضعيفه جدا عندي ايه وايه الكف والقفل بعد المخرج طب لقرب المخرج ايه وايه الدال والتاء والطاء دول اتنين زائد تلاته يساوي كام يتبقى كام من الخمستاشر حالة حاله متوسطه حاله ايه متوسطه طيب أنا للآن ما نبهتش على الأخطاء اللي بنقع فيه عاوز منكوا واحد يقرأ للآية دهي بالتجويد وكنتم ازواجا ثلاثة من اللي يقرأ أنا عندي أقولها لكم كمان أوضح أكتر كنتم الحرف اللي قبل النون نسكنه شكله ايه كف مقمومه طيب عنكم مفتوح منكم مكسوره بعض اخوانا اللي بيبالغ وانا سمعتها من ناس كتير ومنهم ناس بتبقى محفظه اكتر انا ما وناس الله سبحانه وتعالى نكنتكم تمام إما تنطقوا الحرف المخفى اللي هو النون السكنة ما تبقوش تقولوا أنا عاوز ابين الإخفاء قوي للمستمع فتقوم تقولي ايه وكنتم ازواجا ثلاثة حصل إيه من إيه؟ أنا نطقت إيه؟ كاف شكلها إيه؟ وكنتم ههه زودنا اهه زودنا واو شطار ناس كتير بتخطئ هذا الخطا وتطول الحركه اللي قبل الحرف المخفى مبالغه في توضيح الاخفاء نقوله سيترتب على ذلك زياده حرف مد بدون قصد فتقرا وكنتم ازواجا ثلاثه متقوليش وكنتم وزيها عنكم حينطق وبالغ وقول عنكم عمل ايه زود ا منكم زود ايه يا يبقى هذا خطا والله يا اخواننا بنسمع ناس كتير وهي في الصلاه وبتحفظ وبتقرا بتفعل مثل هذه الأشياء بحذركم من الوقوع في هذا لأن اللي حيقع في مثل هذا سيزيد على كتاب الله ما ليس منه وحاشا لله إن إحنا نبقى كده لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلكم جندا من جنجه تحفظون القرآن لغيركم فينبغي ان يكون الامر قائما على السهوله والوضوح وينبغي ان يكون الامر قائما على صحه الاداء يبقى لا نقع في مثل هذه الاخطاء نخلص من هذا الى ان النون الساكنه والتنوين لكل منهما مع حروف الهجاء كم حاله قولوا اربع حالات هذه الحالات الاربع هي ايه اظهار وادغام وقلب واخفاء لسه في حاجه من الحروف الثمانية وعشرين ما قلناهاش لا طيب الفرق الادغام انفرض بشرط ما هوش موجود في التلاته حد يعرف يقوله لي الإضغام انفرد بشرط غير موجود في الأحوال الثلاثة الإظهار والقلب والإخفاء وهو أن تكون النون الساكنة والمدغم في كلمتين بينما الإظهار والقلب والإخفاء يكون تكون النون الساكنة مع الحرف في كلمة وفي, إيه؟ وفي كلمتين عرفت الفرق بين الاثنين؟ طيب تعالوا بقى ما حن... حنمهد لدرس بكره احنا بنقول الصفه الملازمه للنون الساكنه والتنوين والميم ايه وكلمنا على ايه على النون الساكنه والتنوين عاوزين نتكلم على الميم الساكنه ونرجع بعد كده نجيب في قسم مشترك بينهم وبين بعض وهو النون والميم الـ المشددتين نتكلم على الميم السكنة أول وبعد ما نخلصن جايبين إيه النون والمنون والميم مع بعض إيه المشددتين دول كذا تبتاعلون شو إيه إحنا معرفنا النون السكنة قلنا النون السكنة تعرفها إيه بحيث تكون ساكنة سكونا أصليا وصلا وإيه ووقفا نفس التعريف أعرف لمين أقول هي الميم الخالية من الحركة بحيث تكون خالية بحيث تكون ساكنة سكونا أصليا وصلا ووقفا الميم الساكنة بتنقسم لقسمين الميم الساكنة بتنقسم لايه طيب أنا هجيب لكم أي وحدة وتقولولي الفرق بين الميم الساكنه فيه هتبقى فيها أكثر من ميم ساكنه اسمعوها كويس قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال قال ألم أقول لكم إني اعلم غيب السماوات والارض ما ليش عاوز احكم تاكودي انا عاوز معنى. انبئهم باسمائهم انباهم باسمائهم ولكم دول كم ممسكني اربعه اول حاضر انا هسلم منهم تلات قال الم اقل الفرق بين الميمات اللي في الاول وميم ألم ايه حد يعرف الميم في انبئهم بأسمائهم فلما انباهم بأسمائهم ولكم الميم ده لاحقا ضميرا دالا على جمع الذكور فعلماء التجويد والقراءات يسمونها ميم جمع يبقى علماء التجويد والقراءات بيسمونها ميم ايه طب ويتعرفوها ازاي في, في الكلام بتاعنا في القران تكون واقعة بعد ك وتاء المخاطب زي ألم زي لكم وانتم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وبعد هاء الغائب زي انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم هذه الميم يا أخوانا تسمى ميم إيه؟ جام طب الميم في قال ألم أقل ألم أقل ليس ساكنه ليست دالة على, إيه؟ على الجمع يبقى الميم إما أن تكون دالة على جمع الذكور وإما أن تكون غير دالة على الجمع عموما أحكامها التقويدية بالنسبة لرواية حفص عن عاصم اللي احنا بنقرأ أحكام واحدة طيب انت قلت لي ان الميم السكنة هي الخاليه من الحركه بحيث تكون ساكنه سكونا اصليا وصلا ووقفا اه قوله تعالى امر تابو الميم في ام سكن ولا ما يسكن هي ميم سكن بس حصل لها ايه امر تابو في حاله الوصل كسرناها ليه للتخلص من الساكنين يبقى لو كسرت كسرا لو تحركت حركه عارضه بسبب التخلص من الساكنين يبقى ما تدخلش معاك كذلك ان الله غفور رحيم المين في رحيم ساكنه ولا متحركه طب وفي حال الوصل يبقى ما تدخلش معايا يبقى إذا أنا بقول ساكنه سكونا أصلياً امتى وإمتى؟ وصلا ووقفا. إن تحركت وصلا لأن أحكام التجويد اللي أنا ختاها في أحكام النون السكن والتنوين واللي سأخذها فيه أحكام الميم السكن واللي سأخذها فيه النون والميم المشددتين واللي سأخذها فيه إلا السواكن إنما تكون في حالة الوصف ما فيش بينهم حكم ابدا بيا في حالة الوقف على الكلمة أو على الحرف اللي أنا بتكلم عليه. طيب. بعد كده الميم السكنة زي النون السكنة. قلتلكوا النون السكنة يقع بعدها جميع ايه جميع الحروف ما عدا حرف واحد وهو الألف نفس الكلام. الميم الساكنة يقع بعدها جميع الحروف ما عدا حرف واحد وهو ليه نفس التعليم لأن الألف لا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح بينما دي ميم إيه ساكن خلاص كده طيب آخر حاجة نفهم الشرط الحرف الواقع بعد النون بعد الميم السكنة زي ما قلتوا في النون أن يكون متحركا طيب أنا أحكم النون السكنة والتنوين كانت كم حكم؟ إيه هو اظهار إظهار وإظهار وقلب إيه النون الى ميم وإخفاء احكام الميم الساكنه هي هي بس هحوش حكم واحد هو ايه لا انا معايا مين؟ يبقى اظهار واخفاء وادغام تاني احكام الميم الساكنه كم حكم اظهار وادغام واخفاء ايه هم نعرفهم بكره ان شاء الله تعالى حد له اسئله بقى في بتاع النهارده او له اسئله في تجويد بصيغه عامه ده سمعه كله مكانه هاد عبدو ان شاء الله يوصلك يا شيخنا طيب كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله اللي في حد عنده استفسار في ال... اي شيء من اللي الشيخ مصطفى قاله في سؤال طيب ان شاء الله رب العالمين آه، الاحكام كل احنا وزعنا التحفه عليكم الوقت مش كده طيب هنبدأ. النهاردة ما شاءت اللي حافظ أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله يرجع عليه طيب اللي مش حافظها هيعمل إيه هنعمل إيه هنحفظها هنحفظها إن شاء الله ممكن حضرتك تقرأ أهلنا يا شيخنا ولا أقرأ أهلهم أنا؟ لا أقرأ أهلونا طيب بالنسبة لل معانا طبعا طلبة ربما يكونوا بداد معانا ما قرأوش أو ما لم يسبق لهم قراءة هذه الأبيات. يتابعوا معنا هنا. هنفتح أحكام النون الساكنة والتنوين. ما خدش تفضل. لو في حد ما خدش المتن موجود. للنون إن تسكن وللتنويني اربع أحكام فخذ تبيني. فالاول الاظهار قبل احرف للحلق ست او ست كما قرأ الشيخ بالامس للحلق ست رتبت فلتعرف همز فاء ثم غين ثم غين ثم عين حاء همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني اضغام بسته اتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنه بينمو علما الا اذا كانا بكلمه فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني اضغام بغير غنه في اللام والراء ثم كررنه والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنه مع الاخفاء والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد في طقا ضع ظالما حد يقراها كده تمام طيب وإيه موجوده على النت فاحنا كانت ده تظبيط على اساس بمشيئه الله إن شاء الله هخلي الشيخ يختبر فيه في آخر يوم. إن شاء الله فينا ندوة العصر. لو هتروحي الشيخ المستعجي الحضركي يروحك. عندنا هنا إن شاء الله في ندوة العصر. طب ندوة دي طبعا ندوة للتوعية. طبعا المعلمات يحضروا إن شاء الله. البنات اللي معانا تحضر. الشباب تحضر. دي ندوة توعوية تمام للمشاكل اللي بتواجه أو المخاطر اللي بتواجه القرى تحديدا يعني كان من كم يوم فينا ندوة عن الإدمان الندوة النهاردة برضو هتتجتمل كذا حاجة فمشأة الله أنا لو كده هكذا أخلي بتاع العربية يجي لكم البنات اللي بتيجي سفي أي مكان بتتجمع اللي في الدار في البصارطة أو في البحيرة تعرفوا العربية أن هي تجيلكوا حوالي الساعة ثلاثة ونصف. اتفضل لو سمحت اقفل